ألم نجعل للأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادة وجعلنا سراجا وهجا وأنزلنا من المعصرات ما به حب ونبات وجن نات الفافا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 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إلا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن ربك عَطَاءً حِسَابًا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 هَوَى وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ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 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا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 الجوار الكُنس والليل إذا عسَس والصباح إذا تنفَس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنود ولقد رآه بالأفوق المبين وما هو على الغيب بظنٍ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 إن الأبرار لفي نعيم على الأراءك أوفرود تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوب. ختامه مسكون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيب عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مرّوا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهيد وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون وما أرسل عليهم حافظيد فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الآراءك يا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 ر ممنون.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 وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى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 كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ و جاء ربّك والملك صفّ صفّ وجاء يوم إذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنا له ذكرى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 وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى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 فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم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 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكثر فصلل لربك وانحر